بسم الله الرحمن الرحيم هل هلتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عيننا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 فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء